نشأ نخصف بهم الأرض أو نستط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوذي معه والطير وَلَن نَّالَهُ الْحَدِيدَ أَنَّهُ مَن سَادَ غَاتٍ وَقَدَّرَ فِي الصَّدِّ وَأَمَّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُهَا شَهْرًا وَرِيَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ